أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِن مُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَ لِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج وكافورا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 وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا لا خافوا من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 ودانيته عليهم ظلالا وذللت قطوفا وتذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قوالير من فضة قدرها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا، عين فيها تسمى سل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملك كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أَسَاوِرَ من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ أَذِى تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا